وما يتعلق بمعرفه العبد نبيي صلى الله عليه وسلم ومض حديث في اوائل هذا العصر يتعلق باسمه ودعوته ونبوته ورسالته اذا ان وصل بنا المقام الى قوله صلى في مكه 3 سنين وبعدها امر بالهجره الى المدينه صلى في مكه 3 سنين يعني بعد ان عرج به وفرضت عليه قبل الهجره كما هو ظاهر السياق من اسحاق ان الاسراء قبل الهجرة بثلاث سنين وقيل سنة وقيل ونصف يعني سنة ونصف وقيل بخمسة الله يعلم يعني غير محدد نمه معلوم أنه في العهد المكي قبل الهجرة هذا المقطوع به ومع ذلك هو محل نزاع نواب خلاف وهذا يدل على أن الصحابة لم يعتنوا بضبط تاريخه لأنه لا ينبني عليه عمله وإنما المقطوع به أنه أسري به تبت ذلك أنه أسري به نصا كتابا وسنة وأما متى إلى خريف هذا لا يتعنق به عمل لذلك لم, لم يحفظ وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة أي بعد الثلاث عشرة من بعثات صلى الله عليه وسلم أمر الآمن له الله عز وجل الأمر هنا أمر إيجاب بمعنى أنه داخل فيه وفهم التوحيد كما سبق أمر بماذا أمر بمفارقة المشركين وأوطانهم بحيث يتمكن من إظهار دينه هذا تعليم حيث هنا تعليلية بمعنى أن الأمر المراد به ماذا أن يتمكن من إظهار دينه فإذا لم يتمكن الذي يبقى على أصره هذا الأصر إذا لم يتمكن أن ينتقل بلد آخر ويظهر فيه دينه على وجه المذكور سابقا حليذ يبقى فيه في بلد هذا الأصر فقد لا يظهر بعض ما يكون من القول والفعل ويسر به ويكون حليذ باب الضرورات بحيث يتمكن من إظهار دينه والدعوه الى الله بغير بلاد اذا فان ذلك واجب فرض وما لا يتم الواجب الا به يعني اظهار اظهار الدين واجب اظهار الدين واجبا واذا كان لا يتم الا بالانتقال عن البلد صار ماذا صار الانتقال واجبا يعني ثم دليل اخر بمعنى ان الهجره ثابته بالنص ثابته بالنص في الكتاب والسنه واجمع لكن ثم تعليل قاعده اخرى وهي ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اذا اظهار الدين واجب حليد لا يتم الا يتم الا بمفارقه بلاد المشركين من اجل ان يتمكن اذا صارت المفارقه واجبه ما يتم الواجب الا به فهو واجب فهو واجب ولا يتم الفرض والواجب الا مع مفارقه المشركين عن اوطان فان اذا كان في بلد لا يقدر على اظهار دينه والتصريح به وتبينه وجب عليه مفارقه ذلك الوطن لاظهار دينه ثم قال رحمه الله معرفا للهجره المراد بها في الشرع فانا في اللغه قال والهجره الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام من بلد الشرك الى بلد الاسلام احرازا لدينه يعني من اجل ان يحرز دينه من اجل ان يجمع عليه دينه وسمي المهاجرون مهاجرين لانهم هجروا ديارهم ومساكنهم التي نشؤوا بها لله تعالى مهاجرون والانصار قالوا ان المهاجرين انما سموا بهذا اللقب ولقون شرعي يسمو بذلك لكونه قد هاجر يعني فارق اوطانه لله يعني من اجل اظهار دينه لا لامر اخر لا, لا لتجارته ولا لرغبه فيه تنقل نحو ذلك انما من اجل اظهار دين الله تعالى فليس لهم الا اله لماذا لان الهجره عمل صالح واذا كانت عملا صالحا فلا بد من ماذا؟ لا بد من النيه الصالحه ان يكون مخلصا لله تعالى وكانت هجرته الى الله ورسوله هجرته الى الله ورسوله الحديث قال لأنهم هجروا ديارهم ومساكينهم التي نشأوا بها لله ولحقوا بدار ليس لهم فيها أهل ولا مال حتى هاجروا إلى المدينة فكل من فارق بلده فهم هاجر هذا معنى اللغوي لا هذا معنى اللغوي الهاجروا التركوا كل من انتقل من مكان إلى مكان فهم هاجر لكن ليس هو المراد شرعا إنما المراد شرعا ينتقل من بلادي الشركي والكفر الى بلاد الاسلام من اجل ان يتمكن من اظهار دينه يعني اذا نسمى ماذا نسمه مهاجرا اما كل من هاج كل من انتقل من بلد الى بلد فهو تارك للبلد السابق واذا كان كذلك احنا اذا نسمى ماذا يسمى مهاجر لكن المعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي فكل من فارق بلده فهو مهاجر والمهاجره من اصل مصارمه الغير ومقاطعته ومباعدته ومباعدته يعني مراد به من جهه الشرع جهه المعله الشرع لان العله التي ينبني عليها الهجره هي مفارقه المشركين لاجله شركه لاجله شركه يعني دي تكون مصارمه مبنيه على ماذا على كونهم مشركين ومر معنى ان مبائنه المشركين هذا اصولا داخل فيه مفهوم التوحيد مبائنه المشركين مقاطعه المشركين لكن دلت النصوص على ماذا على انه على حسب القدرة يعني القادر لا يعذر القادر على مفارقة المشركين ومباينتهم وصارمتهم وإظهار كفرهم هذا لا يعذر له البت وأما إذا كان ثم عجز ونحو ذلك فبحسبه فبحسبه قال الحمد للتعالى والهدرة خريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام أمة يعني أمة الإجابة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام معلوم ثبوته بالكتاب والسنة والإجمع متوعد ومع من تركها لانه تارك لواجب وقد حكى الاجماع على وجوبها من بلد الشرك الى بلد الاسلام غير واحد من اهل العلم غير واحد من اهل الحقه الاجماع على ان الهجره واجبة الانتقال من بلد الشرك الى بلد الاسلام بل فرضها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم والصحابه قبل فرض الصوم والحج قبل الصوم والحج كما هو مقرر في كتب الاصول والفروع معلوم بالضروره مين من الدين وكذلك انما هاجر من من مكه الى الى المدينه قبل ان يفرض الصوم وقبل ان يفرض الحج وما ذلك الا لي اجل ان يظهر دينه صلى الله عليه وسلم ان يتمكن من اقامه دوله دوله الاسلام قال وهي باقيه الى ان تقوم الساعه باتفاق من يعتد به من اهل العلم قال الشيخ شيخ الاسلام قال الشيخ الاسلام لا يسلم احد من الشرك الا بالمباينه لاهله هذه قاعده لا يسلم احد من من الشرك الا بالمبايده يعني المفاصله <تصفيق> والمقاطعه لان البراءه كما مر معنا بريء لابد ان تبرئ مما ذا من الشرك ومن اهل الشرك وكل دليل يدل على البراءه من الشرك هو دليل عن البراءه من اهل الشرك لا فرق بين المشركين وبين الشرك والبراءه من الشرك هذا مقطوع بها يلزم من ذلك ان يكون ما هذه البراءه من أهل الشرك المشركين كذلك مقطوع بها إن كان يدخل البرامل المشركين استثناء إلا أن الأول لا, لا يدخل استثناء قال رحمه تعالى والدليل قوله تعالى على وجوبها وأنها باقية إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم يعني بالإقامة بين أظهر الكفة سمهم ظالمين لأنفسهم لأنهم ماذا وقعوا فيه بذنب معصية وكل تارك اللي واجب فهو ظالم لنفسهم وكل فاعل لمحرم فهو ظالم لنفسه. بل فاعل الكفر وتارك التوحيد سمى ظالم لنفسه. والظالم نفسه يصدق على الموحد ويصدق على الكافر. قال يعني بالإقامة بين أظهر الكفار نزلت في أناس من أهل مكة. تكلموا بالإسلام ولم يهاجوا. تكلموا بالإسلام. يعني أتوا بي بالإسلام. ودخلوا في الإسلام لكنهم لم, لم يهاجوا. وذمهم الله عز وجل وبيّن أن فعلهم قبيح فما سيئت. فقال؟ إن الذين توفاهم الملائكة أي تأتا تا وفاهم ها توفاهم يعني تأتا وفاهم على حذفه إحدى التأيين هذا بالقرآن كثير في حبل المضارعة دخلت عليه تأ تأ المضارعة حين يذن تحذف إحدى التأيين تخفيفا تحذف إحدى التأيين تخفيفا بمعنى أنه من أجل دفع ثقة لللساة تأتا وفاهم في ثقة تأتا توفا. وفاهم إن الذين توفاهم الملائكة أراد ملك الموت rains واعوانه ان الذين توفاهم الملائكه صحيح الملائكه هذا جمعه قل يتوفاكم ملك الموت واحد اذا ما المراد صواب ان الذي الذي يقبض ويسلم الروح واحد واذا جاء الملائكه في المراد به اعوانه المراد به اعوانه اراد ملك الموت واعوانه جمع او ملك الموت وحده فان العرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع ظالم انفسهم بترك الهجاء يعني الملائكه اراد به ماذا اراد به واحد وقد تخاطب العرب لكن هذا بالخطاب وليس خطاب هنا فاعل هنا الملائكه دل ذلك على ان المراد به في هذا في هذا السياق المراد به ملك الموت ومن معه ومن ومن معه هذا اولى قال فان العرب قد تخاطب الواحد بلفظ الجمع تخاطب انتم فعلتم ما في باس هذا الاشكال لك ليس المقام الذي معنا في في هذا السياق ظالم انفسهم قال بترك الهجره يعني بترك واجب من الواجبات قال فيما كنتم ان الذين توفاه الملائكه ظالم انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا فيما كنتم اي لم مكثتم ها هنا وتركتم الهجره جاء توبيخ عتاب استفهام انكار وتوبيخ وتقريعا يعود معناه الى لما مكثتم ها هنا لماذا تركتم الهجره وتركتم الهجره وفي اي فريق كنتم يعني ان الذي يترك الهجره قد يكون متهم بان يكون ماذا ان يكون في الباطن مع اهل كفر ولذلك قال فيما سبق عبر بتعبير دقيق ليعم الايه فتكلموا بالاسلام تكلموا بي بالاسلام قد يضر الاسلام اذا قالوا هيا الهجره تعال اعد به وقفا الذين دعوا على ما على ان الاسلام لم لم يكن على على بابه لذلك قال هنا في اي فريق كنتم والملائكه تعلم في اي فريق كان فيه تاركون للهجره بعد ما وجبت عليهم قالوا كنا من ضعافنا في الارض هذا تعليل لسبب اسقاط هذا الحكم الشرعي لان الهجره متعلقه بالقدره وكل واجب صار متعلق بالقدره فاذا لم يكن قادرا سقط عنه ومن ومن الاسباب التي تسقط الهجره عدم الاستطاع عجز كن عاجزا لا استطيع ان يذهب قال قالوا كنا مستضعفين في الارض عاجزين عن الهجره لا نقدر على خروج من البلد ولا الذهاب الى الارض ولا الذهاب الى الى الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها يعني الى المدينه فتخرجوا من بين اهل الشرك ولم تعذرهم الملائكه لم تعذرهم وفي الحديث من جامع المشركة وسكن معه فإنه مثله رواه بدود وغيره في أحاديث أخر جاءت الحديث كثيرة تدل على ماذا على أنه لا يحل لمسلمين أن يبقى في ديار أهل الكوفين لا يبقى في ديارهم كلها مقيدة بالاستطاع كما, كما ذلك من جامع المشركة وسكن معه فإنه مثله هذا العصر إنه مثله رواه بدود وغيره في أحاديث أخر قالوا فتهاجروا فيها فاولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا هؤلاء الذين لم يهاجروا مأواهم جهنم وساءت مصيرا اي بئس المصير الى جهنم وهذا فيه ان تارك الهجره بعدما وجبت عليه مرتكب كبيره من كبائر الذنوب قال بعدما وجبت عليه يعني اذا لم يكن قادرا ما وجبت عليه اذا لم يكن قادرا ما وجبت عليه هذه قاعده ان ما سقط للعجز لا نقول عنه بان هو واجب اذا سقط الشيء عن العبد عن المسلم للعجز لا نصبه كونه واجبا وانما يجب عليه متى اذا كان قادرا بصفاء الشروط واذا لم يكن حيل لا نسميه ماذا لا نسميه واجب. ولذلك لو كان الانسان مريضا وجلس في صلاته لا نقول ترك الواجب القيام لانه ما وجب عليه اصلا لم يجب عليه لان الواجب وتكليفه بالقيام بالصلاة مع القدرة فإذا لم يكن قادراً لم يُخاطب أصلاً بالوجوب حين أنه نقول ترك القيام ولا نعبر منه ترك ماذا ترك واجباً لأنه إذا ترك واجباً أثر فهو لم يجب عليه لكون عاجزاً ولا واجباً مع العاجزين ولواجباً معه مع العاجز فإذا كان عاجزاً حين الله لا, لا يجب عليه وكذلك هنا إذا كانوا عاجزين لم يجب عليه فإذا وجب عليهم دل على ماذا على أنهم قادرون قدروا فتركوا قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيره إلا المستضعفين من الرجال جاء السيثناء إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان العاجز عن الهجرة والولدان جمعوا وليد ووليده والوليد الغلام قبل أن يحتاجوا صغار يعني كيف يهاجروا قد يكون فيه ماذا فيه مشقة أو فيه عاجز إلى خلي قال لا يستطيعون حيلة أي من مفارقة المشركين فلا يقدرون على حيلة ولا على نفقه ولا على القوه لي للخروج لعدم الاسباب المعينه لخروجي عن بلدي بلد الشركه بلدي الشركه قال لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا اي لا يعرفون طريقه لا يحسن الطريق نسيم في بالزمن الماضي لابد ان يعرف ماذا الطريق المصري لبلد الا قد يذهب به الى مفازه لا نجاة له بعدها صاحوا لك حيث إذا لم يكن عارفاً لها الطريق حيث يسقط عنه وجعل الله تعالى من رحمته جعل أن من عدم معرفة الطريق الموصل إلى البلد الآخر بلد الإسلام جعل ماذا؟ جعل ذلك عذراً في إسقاط الهجرة عليه لا يعرفون طريقاً إلى الخروج من مكة إلى المدينة حيث كانت هي إذ ذاك بلد الإسلام في السابق حيث, حيث كانت هي إذ ذاك بلد الإسلام فأولئك عسى الله أن يعفوا عنه وعالذين لا يعفوا كانوا مستضعفين اي يتجاوز عن المستضعفين واهل الاعذار بترك الهجره وعص من الله واجبا لانه للاطماع يعني ايه واجبه بمعنى انها ستقع بمعنى انه سيعفو عنه ولن يؤاخذه وكان الله عفوا غفورا عفوا يتجاوز عن سيئاتهم غفورا لمن تاب اليه لا يكلف نفسا الا الا وسعها لا يكلف نفسا الا وسعها فذلك فاتقوا الله ما استطعتم تقول الله مستطاع اذا امرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم لا واجبا مع العذر كل ذلك يدل على ماذا على ان الهجره واجبه وعلى ان مفارقه المشركين وعدم البقاء معهم في بلدهم في بلد الشرك هذا هو الاصل مع القدره العاليه فان كان عاجزا او لم يتمكن او لم يرد بلدا اخر او نحو ذلك هل اذا نقول سقطت عنه لا نقول ماذا نقول لم تجب عليه اصلا لم تجب عليه اصلا قال هنا وكان الله عفواً غفوراً عفواً يتجاوز عن سيئات غفوراً لمن تاب إليه لا يكلف نفساً إلا وسعها قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت أنا وأمي من مستضعفين ما هاجروا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لمستضعفين في الصلاة قال وقوله تعالى هذا دليل أول يدعو على ماذا؟ على وجوب الهجرة وأن من تركه هو ظالم لنفسه بل توعده جل وعلا بقول فأوليك مواه جهنم وساءت مصيره والامر خطير قوله تعالى وقوله تعالى يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فعبد ارضي واسعه يعني لا تختص بي ببلد الشركه فذهب في اي بلد كان وكذلك مع القدره ليس مطلقا انما في بلد اي بلد كان ولذلك قال ان ارضي واسعه امر تعالى عباده المؤمنين بالهجره من البلد الذي لا يقدرون فيه على اقامه الدين ولذلك لو قدر على اقامه الدين في بلد الشرك السحب له لم يجد لان الحكم معلق حكم بوجوب الهجره كما سبق حيث يتمكن قلنا هذا حيث للتعليق دل على ان الوجوب ما دام مقيد به ماذا بعدم اظهار دينه لان اظهار الدين هذا لا بد منه داخل في مفهوم التوحيد لا بد ان ينطق ولا بد ان يعبد ولا بد ان يدعو ولا بد ان يكفر المخالف فاذا تمكن من ذلك يعني المخالف الكافر الاصلي في بلد الشرك عنيد اذا اذا تمكن من ذلك استحب له الهجره لا سيما اذا كان داعيه او كان عنده شيء من العلم فيدعو الناس الى الى تحيد الى الاسلام واما اذا لم يتمكن عنيد يجب عليه ان يظهر ولن يتمكن الا بالهجره فصارت الهجره واجبه هذا الذي تقرر عند اهل العلم قاطبه قال امر تعالى عباده المؤمنين بالهجره من البلد الذي لا يقدرون فيه على اقامه الدين الى ارضه الواسعه واخبر ان الارض غير ضيقه بل واسعه تسع جميع القلائق تسع جميع القلائق فاذا كان الانسان في ارض لم يتمكن من اظهار دينه فيها والتمكن كما ذكرنا سهمه ليس مرضا يؤذن ان يتلو القران نقول سبحان الله والحمد لله ان ياتي بما لا يرضي الكفار لا سيما فيما يتعلق بماذا بتكفيرهم واعلان التوحيد قال فان الله قد وسع له الارض ليعبده فيها كل كما امر ليعبده فيها كما كما امر يعني العبد وكذلك يجب على كل من كان ببلده يعمل فيها بالمعاصي ولا يمكنه تغييرها ان يهاجر منها هذا اذكره بعض السلف نسيمه اثير عن مالك رحمه الله تعالى ان البلد التي لا يظهر فيها الا المعاصي لو كانت في اصلها ما دف انها بلد اسلام كما سئل مالك رحمه الله تعالى عن بلد نسب فيه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاوجب الهجره منها كذلك كل معصيه او كل بلد تظهر فيها المعاصي علنا الاصل فيه ماذا استحباب جله منها قال فإياي فاعبدون أي وحدوني في الأرض الواسعة التي خلقتها وما عليها لكم وخلقتكم عليها لعبادتي الحديث القدسي ابن آدم خلقتك لأجري وخلقت كل شيء لي لأجلك قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الايه قال البغوي رحمه الله تعالى الملقب بمحيي السنه ابو محمد الحسين بن مسعود الفرا صاحب التفسير وصرح السنه وغيرهما متوفى سنه 500 و16 والسلام قال سبب نزول هذه الايه في المسلمين الذين بمكه لم يهاجر ناداهم الله باسم الايمان واذا ناداهم باسم الايمان دل على ماذا على ان ما اقترفوه من ذنب ليس بناقض للذنب ليس بناقض من ناقض للاسم هذا دليل او وجه جيد قال حكاه عن جماعه من التابعين فافاد ان تارك الهجره بعد ما وجبت عليه ليس بكافر لكنه عاص بتركها فهو مؤمن ناقص الايمان عاص من عصاة الموحدين المؤمنين والدليل على الهجرة من السنة اي على وجوب الهجرة من بلد الشرك الى بلد الاسلام بلد الشرك الى الى بلد الاسلام من سنة محمد صلى الله عليه وسلم التي امرنا باتباعها قول صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تقطع التوبه حتى تطلع الشمس من المغرب لا تنقطع الجال المستمره لا تنقطع لماذا لاستمرارها وعلقها بماذا بقيام الساعه لان التوبه انما تنقطع متى يغلق بابها اذا طلعت الشمس المغربيه وهذا يدل على ماذا على قيام الساعه هو لدم من علامات الساعه الكبرى اي لا تنقطع الهجره من بلد الشرك الى بلد الاسلام بلد الشرك الى بلد الاسلام بلد الشرك الى بلد الاسلام حتى تنقطع التوبه اي حتى لا تقبل التوبه ممن تاب فدل الحديث على ان التوبه ما دامت مقبوله فالهجره واجبه بحالها ما دامت التوبه مقبوله حيث لم تطلع الشمس مغربها اذن الهجره باقيه الهجره باقيه بحالها واما حديث ابن عباس لا هجره بعد الفتح هذا خاص بمكه ليس عاما الهجره نسخه من كل بلد لا انما المراد به ما ذا الهجره بعد الفتح يعني بعد بعد فتح مكه عندما صارت مكه بلد ها صارت مكه بلد اسلام واذا كان كذلك والهجره تكون من بلد الشرك لكن لو عادت مكه بلدا شرك لعادت الهجره عادت الهجره لا هجره بعد الفتح ولكن جهاد ونيه فالمراد لا هجره بعد مكه منها الى المدينه حيث كانت مكة بعد فتحها بلد إسلام, بلد إسلام. أما قبل ذلك ف كانت بلد شرك محليذ واجبت الهجرة منها إلى المدينة لأن لم يكن ثم هجرة إلا من مكة إلى المدينة هذا العصر ثم بعد ذلك جاءت الدعوة قال فالمراد لا هجرة بعد فتح مكة منها إلى المدينة حيث كانت مكة بعد فتحها إلى بلد إسلام فإن أناسا أرادوا أن يهاجروا منها إلى المدينة ظن منهم أنهم مرغبوا فيها فبين لهم صلى الله عليه وسلم انه انما حث عليها لما كانت مكه بلدا كفر كانه كان مراده ان يدرك الفضيله بعد ان فتحت رغب في ماذا ان يهاجر الى الى المدينه من اجل ادراك الفضيله فضيله المهاجرين فبين النبي صلى الله عليه وسلم انها صارت بلدا اسلام فانتفت العله انتفت العله التي من اجلها شرعت الهجره قال انما حث عليه لما كانت مكه بلدا كفر اما وقد كانت بلدا اسلام فلا فالمعنى لا هجرة من مكة إلى المدينة وأما ثبوت الهجرة من بلد الشركي مطلقا إلى بلد الإسلام وبقاؤها فمعلوم بالنص والإجماع يعني لو أسلم الآن شخص ما في فرنسا واجب عليه أن يهاجر صح أو لا نعم قال رحمه تعالى ولا تنقطع التوبة حتى تطرع الشمس من مغربها فإذا طلعت الشمس من مغربها إلى المغرب فهو اوان قيام الساعه وهي اقرب علاماتها واذا طلعت لم تقبل التوبه طلعت الشمس مغربها لم تقبل التوبه قال تعالى يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها مراد بعض ايات ربك هنا ماذا طلوع الشمس من مغربها كما جاء في الحديث وجاء في ذلك احاديث كثيره وهذا يفسر بقيام الساعه طلوع الشمس من مغربها فدل على انها تقبل قبل طلوع الشمس من مغربها وما دامت تقبل التوبه فلا تقطع الهجره ما دامت التوبه مقبوله ولم تطلع الشمس فالهجره باقيه الهجره باقيه وبالحديث انا بريء من مسلم بات بين الظهراني المشركين يعني بينهم وقال لا تراء ناراهما يعني لا تراء لا ترى لا يرى نار المسلم ولا يرى المسلم نارها اذا اوقد او اوقد لي طبخ اولى من اجل ان يستضيء هذا اولى لا يراه ولا يراه هذا يدل على على بيان ان مساكنه المشركينها عظيمه جدا قال رحمه الله وقال الهجره باقيه ماقوت للعدو وقال لا يسلم لذي دين دينه الا من فر من شاهق الى الى شاه لا يسلم لذي دين دينه لان مخالطه المشرك ولو كان يظن انه ماذا انه سيظهر دينه ولو بشيء مما يتمكن منه وإذا كان غير قادر حين إذن مقالطة المشرك تفضي, تفضي إلى إلى التساهم وإلى التميع كما هو الظاهر الآن حين إذن يقول هذا يدل على ماذا على أن الأمر خطيلا وإذا بقي ولم يهاجر بمعنى أن يكون حوله أن يكون حوله مسلم في هذا المراد نسلم بهذا الزمان حين إذن يقول المراد أن يكون حوله من أهل الإسلام يسمع ذا ويصلي مع المسلمين إلى خيرين فإذا كان كذلك فهذا أولى من بقائه في بلاد لا يسمع فيها اذانا ولا يرى مسلما ولا يشعر به بشعائر الاسلام قال رحمه الله تعالى فلما استقر بالمدينه يعني بعد الهجره بعد ان بين احكام الهجره وما يتعلق بها امر ببقيه الشرائع الاسلاميه اي لما هاجر من مكه الى المدينه واستقر بها وفشى التوحيد ودان به اولئك واقاموا الصلاه امر صلى الله عليه وسلم والامن له الله عز وجل ببقيه شرائع الاسلام التي تعبد الله خلقه بها ان عامه شرائع الاسلام لم تشرع الا في المدينه كما مر السابق ان اكثر ما يتعلق بشرائع الدين انما كان في في المدينه ومكه وان وجد بعض الشرائع كصله الارحام ونحوها الا ان الاساس والاعظم كان هو هو التوحيد ما يتعلق به بالتوحيد وهذا يفيد كفائد عظيمه وهي ان ما كان في المدينه مما قد يعتريه نسخ لا يتعلق بما كان في مكه لان متى بين فيها العقيده ثانيا ان ما يتعلق بالايات المكيه تنظر فيه ماذا مستنبطا منه احكام التوحيد وما يتعلق به فرق بين المدني والمك اذا الايات التي تكون في بيان التوحيد هذه تكون محكمه لانه لم يعتريها نسخ وانما قد يكون ثم نسخ مما يعتري الاحكام التي شرعت في مكه وهي قليله وهي قليله او شرع في اول اجراته صلى الله عليه وسلم ثم اتى الناسخ بعد ذلك لكن لا يتعلق بماذا بالتوحيد اذا هذا فيه فائده عظيمه باحتياط هذا الاعتبار قال مثل الزكاه والصوم والحج والجهاد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى يأمرهم بالمعروف وينهىهم عن المنكر هذا من من شرائع الاسلام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذه صفته بالكتب المتقدمه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عام يعني يتعلق بالشرك ويتعلق ما دونه ليس خاصا بما دون الشرك فرض على كل احد بحسبه وفرض على كل احد على كل شخص به بحسبه لان المراد به ماذا ما يتعلق بالعلم بالمعروف والعلم بالمنكر لانه لا لا يحل له ماذا لا يحل له ان يامر بشيء او لا يعلم او يكون شاكا فيه او ينهى عن شيء وهو لا يعلمه او يكون شاكا فيه هل هو محرم او لا ثم يمكن لا يمكن, يمكن تنكر على على شيء لم تعلمه لابد ان تعلم المعروف وبعد ذلك ها تامر به ولابد ان تعلم ما هو المنكر وبعد ذلك تنكره هكذا ولذلك قال فرض على كل احد بحسبه فمن لم يعلم لا يحل له ان ان يامر او ان ينهى قال تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال لتكن منكم امه تدعون الى الخير فيامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وعلاه باليد يعني اعلى تغيير المنكر والدعوه انما يكون بماذا باليد وهذا حكم عام حكم عام في كل مسلم ولا يتقيد بي ولاه ولا بهيئه ولا بغيرها هذا الاصل وانما قيده بعض اهل العلم لانه وجد بواقع الناس انه قد يستعجل فيظن انه منكر فينكر بيده عين اذا قام هذا يقام فاس فتقييد بعض العلماء ان المنكر انما يكون لولي او لصاحب سلطه نحو ذلك هذا اخذه اجتهادا وله وجه لو وجد فيما ماذا فيما يعتظم من احوال الناس لان الناس لا يكونوا يعني في زمن اوائل النبوة او القرون الثلاثه المفضله قد يكون الناس على علم كبير فاذا نقل عن بعض السلف انه انكر بيده اخره فهذا يكون يكون الانكار فرع العلم فعلم لكن اذا كان من باب الظن ثم قد يفتي من ليس اهلا ليس في هذه الازمان المتاخره فياخذ بعض الناس تلك لانها منكرات فينكر على كل المراد هنا انه لم يرد نص نقيه الامر باليد انه خاص لي صاحب السلطه وانما النظر فيه باعتبار ما المصالح والمفاسد مصالح ومفاسد فمتى ما كان المنكر صاحب علم ويعلم فانكر بيده اين اذا ينكر لا اشكال فيه ويحتسب الاجر عند الله تعالى فيما يترتب على انكاره هذا راسب يحتسب الاجر في ذلك ولا ينكر وياتي بعد ذلك يشن على من يشنع يعني الامر بالمعروف او بالك باليد هذا لابد ان يفضي الى ماذا الى انقع شيء يتضرر من عمد فاذا كان لا يتحمل بعد ذلك ما سياتيه فالاصل ان يكف الاصل ان يكف لانه غير قادر لانه اذا كان يخشى من من امور تترتب على الانكار باليد من سجن او نحوي او فصل من وظيفه الى اخرى ويعلم من حاله انه اذا فعل به ذلك قد يؤثر في دينه اثر على دينه او في كلامه وشكوى الى غير الله تعالى نحدا هينذا يبقى على ماذا يبقى على انه ليس بقادر اذا كان ليس قادرا حينئذ ليس ملزما به بالانكار انظروا هي به بهذا الاعتبار قوله وعلاه باليد فمن لم يقدر بيده لعدم قدرته عجز, عجز عن ذلك ان واجبه مقيد بماذا بيب القدره, القدرة. فبي لساني يعني يتكلم فان عجز كذلك عن لسان يتكلم هذا حرام هذا منكر هذا كفر لاخره قال فمن لم يقدر في قلبه وذلك اضعف الايمان ذلك اضعف فمن لم يقدر بقلبه فقد فارق الايمان يعني يعتبر هذا من من النواقل عدم انكار القلب وقرات رسيه من القرات المجمع عليها كالزنا والفواحش ونحو يفضلا عن المكفرات اذا لم ينكر بقلبه فقد فارق الاسلام اذا هذه مراتب الانكار وقد دل عليها الدليل الشرعي الواضح بينه مجمع عليه وباب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قال المتيم رحمه الله مقرون به قاعده المصالح والمفاسد والمصالح والمفاسد قد يدركها بعض الناس وقد لا يدركها بعض الناس يعني ثم مصالح ومفاسد قد يعجز عنها عامه الناس لابد من الرجوع الى اهل العلم في ذلك قالوا الامر بالمعروف من هذا من شرائع الاسلام وعظم الجهاد الذي هو ذروه الاسلام يعني جعل الجهاد باسم الله داخل في الأمر بالمعروف أنه على المنكر لأن أعظم أعظم ما يؤمر به التوحيد هو أعظم ما ينهى عنه وينكر ويزال هو الشرك والمتلبس بالشر ولذلك جعله أعظم ما يكونه قال هو ذروته الإسلامي وأمر به وأمر به هو والزكاة والصوم سنة اثنتين من الهجرة أما الحج وسنة التسع عند الجمهور قال الرحمن وتعالى وغير ذلك من شرائع الإسلامي كبير الوالدين وصله الارحام واداء الامانات ان كان صله الرحم الذي جاء النص بانها في مكه لكن قد يكون المراد به الارحام ما المراد بهم واداء الامانات سائر مكارم الاخلاق وحسن الاعمال كما هو معروف من شريعه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من شرائع الاسلام اخذ على هذا 10 سنين كلها توحى اليه فيه الشرائع اركانها واجباتها ومستحباتها وما ينافي ذلك يعني ما يفسده وهو يبطله اخذ على هذا 10 سنين وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه بعد ما اكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين قال ابو ذر رضي الله تعالى عنه مات توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وما طائر يقلم جناحه الا ذكر لنا من علما يعني لم يترك شيء بلغ يا اي رسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته هل ترك شيئا لم يعلم الصحابه لا حتى ما يتعلق به القراءة وأداب الاستنجاء والاستجمار ذكر سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه فكيف بما يتعلق بمسائل الإسلام والإيمان والتوحيد والشرك والكفر والنواقذ الأخير ما بين أول وحرم أن يكون الصحابة قد علموا قد علموا ذلك تيقن به بهذه القاعدة هذه القاعدة مفيدة تفيدك عند البحث وعند النظر أن هذه المسائل واضحة بينك واضحة بينك بمعنى أنه لا يقف على الصحابة ما يتعلق بحقيقه الاسلام وشرك نحو ذلك فاذا الدعيا وزعم زاعما ثم خلافا الى اخره وثم ادله وتوحي الى خلاف ما هو ظاهر من صنيع الصحابه حين تعلم ان هذه من الاقاويل التي يجب ردها وانت لست ملزما بذلك ما بينا من قبل قال رحمه الله ودينه باق دينه باق موجود وهو ما تضمنه كتاب الصه هذا دين النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام اين اين نجده اه الذي بالكتاب والسنه في الوحي ليس ثم ما يخرج عن الكتاب والسنه يكون من الدين صح ولا الدين هو الوحي كل ما كان من الوحي فهو من الدين واذا لم يكن من الوحي اه فليس من الدين ولو كان من الراي والراس ولو كان من الراي العقل العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع صح ولا العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع مصادر التشريع المصدر الذي يشرع للأمة وفقا على ما جاء به كتاب والسنة فقط هذا الأصل والإجماع دل عليه ماذا دليل الكتاب والسنة وإلى الأصل ماذا الوحي فقط الوحي كتاب والسنة قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم عقيدة لا تنبني إلا على هذين الأمرين فقط إما آية وإما حديث فهم الصحابة معتبر لأنك قد تظن الشيء على ظاهري وليس الأمر كذلك ولابد أن تعرف فهم الصحابة من بعد الصحابة يعرض قولهم على الكتاب والسنه ان لم يكن خلاف يسمى اجماع عند بعض اهل العلم بعدم اعتبار او عدم بلوغ مخالف فقط ومع ذلك كما ذكر قال موجود وهو ما تضمنه الكتاب والسنه مؤيد محفوظ الى يوم القيامه كاف لمن تمسك به نعم قطعا وقال صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي. لن تضلوا قطعا هذا لازم اغشري هنا بمعنى لا تفيد ماذا تفيد التامين لن تضل لن يحصل اضلال لا جزئي ولا كلي ها عند التمسك بالكتاب والسنه اذا حصل ضلال او اغرال ولو جزئيا فعلا ماذا ان ثم انحرافا عن التمسك بالكتاب والسنه وهذا دينه الذي ترك امته عليه وتكفل الله بحفظه وتوارثه اهل العلم والدين خلفا عن سلف قال السلف هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الينا ونحن عاهدناه اليكم وهذه وصيه ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم فجر الخلف على من هذا السلف واختفى اثاره ولا يزالون الى يوم القيامه يعني مما نتبع الا في اوائل القرون الثلاثه كان المقتفي اثار الصحابه والمتمسك بالكتاب والسنه كثير والمخالف قليل اما الخلف العكس المتمسك بالكتاب والسنه قليل والمخالف بالكتاب والسنه ذا كثير بل هو الغالب والاكثر قال ربنا تعالى وهذا دينه لا خير الا دل الامه عليه كما تقدم قول تعالى عزيز عليهم علتم حديث عليكم المؤمنين ارف الرحيم صلوات الله والسلام عليه كما بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الام ولا شر الا حذرها من خوفا على وحذرها دل معناه ماذا نص هذه الفائده من هذه الجمله ليس المراضي فقط تحصل الدلاله لا معناه ماذا ما من خير الا دل الامه كيف نعرف انه دل الامه بالنص كيف نعرف أنه حذر الأمة بالنص إذن كل خير موجود في الكتاب والسنة وكل شر فهو موجود في الكتاب والسنة إما عصلا وإما نصا نصا على الجزئية بذاتها وإما إن لم يكن منصوصا عليه لأن القرآن قواعد حني إذن عندنا ماذا عندنا أصول وقواعد عندنا أصول وقواعد ولذلك كل جزئية تحدث في هذه الأمة ولو لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة إلى قواعد يعني ترجع إلى قواعد يعني إذن تكون داخلة فيه في النص إما بطريق المطابقة والتضمن أو الارتزام قال رحمه الله تعالى خوفا على أمته من الوقوع في المهالك وقبلغ الدين كله وبيّنه جميعا وكما أمره الله عز وجل وبالحديث الشريح ما بعث من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم والخير الذي دل عليه التوحيد فهو اصل كل خير وعظمه واوجب الواجبات ولاجل يا ارسلت الرسل وانزلت الكتب يعني اراد المصنف ان يشير يعني انتبه يا طالب طلب العلم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خيرا الا بينه للامه اذا اعظم ما يبينه ما هو التوحيد اذا التوحيد ليس به اشكال واذا جاء يقول المشرك وقع في الشرك وقع الشرك عليه الى خير قول عدم مبين انا احتاج الى رايك يعني رايك لك النفس كده اما عندنا نحن عندنا الكتاب والسنه فهو واضح بين واضح هذا هذا الذي اراد ان يشير اليه المصنف رحمه الله تعالى ما من خير الا ودل الامه عليه واعظم ذلك التوحيد اذا لا لبس فيه البت لا في تقرير ما يكون به العبد موحدا ولا في تقرير ما يحصل به النقل من التوحيد لا الى الى الكفر لا في هذا ولا في ذا في اثبات التوحيد في نفيه كلاهما امران موضحان في الكتاب والسنه اعظم بيانا وايضاح هل تعتقدون هذا أم؟ هذا يظهر عندما عند ماذا؟ عند النزاع في بعض المسائل واذا راى الطالب ان ينضم يبقى عندهم امور قال رحمه الله تعالى والخير الذي دل عليه التوحيد فهو اصل كل خير واعظمه اوجب الواجبات لادري ارسلت وصلت وانزلت الكتب وجميع ما يحب الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه بينه عليه الصلاه والسلام والشر الذي حذر منه الشرك فهو اصل كل شر وعظمه واول ما امر به صلى الله عليه وسلم واول ما امر به صلى الله عليه وسلم الانذار عنه قال تعالى يا ايها المدثر قم فانذر اي عن الشرك وكذا كل رسول يحذر امته عن الشرك ويدعوهم الى الى التوحيد اذا التوحيد والشر هذا الذي اراده المصنف رحمه الله ليبين لك انه لانه عاش المصنف رحمه الله تعالى مرحله وقع فيها نزاع فيما فيه ذيما يتعلق في معنى التوحيد ومعنى الشرك ومتى يكون الانسان موحدا ومتى يكون مشريكا يعبد غير الله تعالى صباح مساء وجد من اهل العلم من يؤلف المصنفات على انه موحد مسلم ها هذا عنده توحيد بيين ووضح هذا لم يتبين عنده معنى التوحيد ولم يتبين عنده معنى الكفر بي بالطواف ولذلك ينص رحمه تعالى على هذه المسائل لان اجل ان تفهمها وتستوعبها ان التوحيد واضح كالشمس في رابعه النهار وكذلك ما يتعلق بالشرك واضح كالتوحيد لا لبس فيه البت لا تلتفت الى كل متكلم كل من يحصر نفسه في اشياء لا, لا يفهمها قال رحمه تعالى وجميع ما يكرهه الله ويباهو اي يمنعه من اقواله الاعمال فبينه على صفه السلام بعثها الله للناس كافه ناس كافه لا يقتصر بقومه فقط يعني بعث الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الى الناس كافة عربهم وعجمهم وذكرهم وأنثاهم حرهم وعبدهم أحمرهم وأسودهم لا نزاع ولا نزاع في ذلك بين المسلمين وافترض الله طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس بإجماع المسلمين وقرن طاعته بطاعته في غير موضع من كتابه أكثر مثل هذه الموضع يأمر الله تعالى بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنها جزء من طاعته أطيع الله وأطيع إذن الرسول إذن طاعة الرسول داخلة في مفهوم طاعة الله تعالى قال رحمه تعالى والدليل قول تعالى قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا جميعا يا ايها الناس الخطاب للناس على ابو العجه اذا لا يختص بي بقريش جميعا هذا باب التوكيد وهذا عموم ظاهر في عموم بعثه الى الناس جميعا عربهم وعجمهم وجميعا تاكيد تاكيد ماذا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا يعني بعث الله تعالى قال تاكيد بعثه للناس كافه قال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا جعل جميعا هنا باعتبار المعنى والاظهر انه ماذا جميعا تاكيد لقوله الناس او حال حاله كونكم مجتمعين قال وقال تعالى وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا محمد رسول الله سورة الرحمن وصورة الجن وغيرهما دالة أوضح دلالة على شمون رسالة إلى الجن وأولئة الإنس يعني الجن مكلفون وأرسل إليهم الله عز وجل قال وما خلقت الجن للإنس إلا ليعبدون إذن أرسل إليه محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن الرسل قبل يبعثون إلى قومهم خاصة وابعثوا إلى الناس كاف وهذا من شرفه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافة وهو معلوم من دين الإسلام للضرورة وانهم مبعوثون الى الناس كافة وهو معلوم من دين الاسلام بالضروره انه صلوات الله وسلامه عليه رسول الله الى الثقلين كلهم وان طاعته فرض عليهم كلهم وهو مقتضى رسالته صلى الله عليه وسلم لا يمتري في ذلك الا مكابر معاند ثابت المعاند لا شك او تردد كفر تدعي الاسلام لان هذا معلوم من الدين بالضروره قال رحم الله تعالى واكمل الله به الدين اذا ارسله الى الناس كافة بعثه الى الناس كافه اي جميعا جميعا هو راد سابقا ان يبين ماذا جميعا تاكيد بعثه الى الناس كاف نعم في كلام المصنف ليس في الايه في كلام المصنف ليس في الايه قالوا بعثه الله الى الناس كافه هذا راد رحمه الله قال واتمل الله به الدين اي لم يتوفى صلى الله عليه وسلم حتى اكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين حتى قال تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها على البيضاء لا يزيغ عنها بعد إلا هالك بين ماذا ان كل من يعدل عن الكتاب والسنه فهو زاغ فماذا فهو, فهو زاغ لا يزيغ عنها بعد إلا هالك عليد ان يكون من الزيغ اما الزيغ قد يكون كفرا وقد يكون دون دون ذلك قال والدليل قول تعالى على ان الله تعالى اكمل هذا الدين قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم اليوم اي هذا اليوم فالان هنا العهد الحضور نظرت اليوم على هذه الايه لم تنزل الا قبل وفاته صلى الله عليه وسلم ب80 يوما نزلت عليه وهو واقف بعرفه يخطب الناس من اخر ما نزل هذا اكبر نعم الله على هذه الامه حيث اكمل لها دينها فلا يحتاجون الى دين سواه وان احتاجوا فهم زائرون ما هم زائرون قال ولا الى نبي غير نبي صلوات الله وسلامه عليه وقال تعالى وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا اي صدقا في الاخبار وعدلا في الاوامر والنواهي صدقا في الاخبار يعني اذا اخبر الله تعالى بخبر فهو صدق مطابق للواقع من شك بذلك كفر من شك بذلك هو كافر عادلا في الاوامر والنواهي يعني لم يظلم لا في امر امر به ولا في نهي نهى عنه فمن اتهم الله تعالى بالظلم بذلك فهو كافر ارتد عن الاسلام وفيها بيان ان الله اكمل لنا الدين وانه كمل من جميع وجوهه والكامل لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يبدل لا يبدل يعني لا يغير قال تعالى لا مبدل الكلمات هذا يدعى على ماذا؟ على أن تبديل التغيير بمعنى واحد لا مرق بينهما يعني يضع شيء ما كان ما كان شيء سواء اعتقد أو لا صح أو لا؟ سواء اعتقد أو لا قال فمن ادعى أنه يحتاج إلى زيادة فقد كذب وافترم ورد مدلول هذه الايه او مدلول قول اياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله سموا ماذا سموه بدعه اذا كل محدث بمعنى انه اتى بشيء من قول او عمل او اعتقاد لم ياتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعه وقد زعم ان محمد قد خان رساله كما قال مالك رحمه الله تعالى لان الدين قد كمل فان اذا جئت بشيء جديد من عندك ادعي على ماذا ونسبته للدين سأبته إليه إلى الدين معناه أن العصر أن محمد صلى الله عليه وسلم قد جاء به لكنه ما, ما بلغ رسالة ولذلك كلمة مالك رحمه الله تعالى دقيقة كل من أحدث بدعة وتد بيدعة فقد زعم أن محمد قد خال الرسالة وهذا واضح بي قال رحمه الله تعالى نعم قولوا تعالى أتممت عليكم نعمة لما أخبرها تعالى أنه أكمل لنا الدين وهو أكبر نعمه علينا قال وأتممت أي أكملتم عليكم نعمتي ومن تمت عليه النعمة قد أفلح كل الفلع مرض النعمة هنا ما يتعلق بالدين وه ورضيت لكم الاسلام دينا اي فرضه انتم لانفسكم ما ان الدين الذي احبه ورضيها وبعث به افضل رسوله وانزل به اشرف كتبه قال تعمل لو نزلت هذه الايه على غير هذه الامه لاتخذوا اليوم الذي نزلت عليهم فيه عيد ولا نحتاج قال عمر نزلت يوم الجمعه يوم عرفه وكلاهما بحمد الله لا نعيد وكذا قال حبر الامه ابن عباس رضي الله تعالى لكن لو رجع الى عيدا لسبب نزول هذه الايه كان بلعته وانما وافق بالموافقه اما يرجع العيدا لاجل هذا لاجل نزول هذه الايه هذا امر محدد والدليل على موتي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى انك ميت وانه يميتون دليل على موتي صلى الله عليه وسلم اي من النقل مما يطابق الحس ان الدليل هنا ماذا دليل شرعي دليل حسي للحسي ماذا هذا نقل لا يتوافق أو أن الصحابة أدركوا بحسهم يعيونهم بأفصارهم وشعروا ذلك بما أدركوه من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد مات يعني فارقات روحه جسده عليه الصلاة والسلام هذا مدرك بالحس وكذلك دل ماذا؟ الدليل النقلي قال أي من النقل مما يطابق الحس واجتمع عندنا ماذا؟ الدليل ونحن باعتبار الحس هذا ما قول لنا بخبر متواتر معلوم من الدين بالضرورة إنك ميت وإنك أي إنك يا محمد ستموت ميت قيل ميت ميت فرق سياني بمعنى لكن بعض فرق بين معنية ميت يعني أنت الآن حي لكنك ماذا ستموت أما ميت هذا يصدق على من حل به الموت ميت يعني حل به الموت ميت يعني, الموت ميت يعني ستموت ولذلك قال ماذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك ميت ولم يكن ميت عليه الصلاة والسلام سعى ولا لم يكن ميت وإلا ما خاطبه وانما خاطبه وحي وبين له انك ماذا انك ستموت قال انك يا محمد ستموت وقام ابو بكر لما توفي صلى الله عليه وسلم يبكي وقال بي ابي انت وامي اما الموت الاولى اما الموت التي كتبت عليك فقد متها وقال تعالى فامات او قتل انقلبتم على عقبكم نعم هو حي صلى الله عليه وسلم في قبره حياه برزخيه اعلى واكمل من حياه الشهداء هي هذا الاطلاق يحتد الى النص ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم رد اليه ورحم من اجل ان يرد السلام لكن اطلاق هكذا الوصل يحتاج الى الى نقله قال اعلى واكمل من حياه الشهداء المنثوره في قوله تعالى ونتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اما الحياه الجسدانيه بالنسبه الى الجثمان الجسد فلا ريب انه صلى لانه مات صلى الله عليه وسلم اغسل وكفن وصلي عليه ودفن في ضريحه بالمدينة صلى الله عليه وسلم عليه ولم يقل أنه لم يموت إلا المبتدع ولم يقل إنه بالكسر ولم يقل إنه لم يموت إلا المبتدعة الخارجة عن منهج الكتاب والسنة مخافة أن ينتقظ عليهم آصلهم الباطن في توجههم إليه وسؤاله ما لا يقدر عليه وإلا فموته صلى الله عليه وسلم معلوم بالسمع والمشاهدة مشهور من عالمه العام والخاص لا يمتصر فيه إلا إلا مكان يعلم الأجل إنهم عبدوا النبي صلى الله عليه وسلم عبد النبي صلى الله عليه وسلم فاذن لا بود مماذا لا بود ان نقول حي فاذا سالوه الجنه والنار الى اخره حين سالوا ماذا سالوا حيا سالوا حي ولو كان ولو سالوا حيا لو كان حيا على الارض ليس تحت الارض على الارض وسالوه الجنه والنار لكانوا كفار كانوا كفارا ومشركين اذ لا فرق في سؤال ما لا يقدر عليه الا الله بين حي وميت بين حي وميت قال رحمه الله تعالى قال تعالى انك ميت وان هم ميتون اي سيموتون وقال تعالى كل نفس ذائقه الموت ثم انكم يوم القيامه عند ربكم تختصمون فيما انتم فيه من الدنيا فيما انتم فيه في الدنيا يعني ما وقع خصام بينكم فيه في الدنيا اعظم خصومه ها بين التوحيد والشرك بين الموحدين وبين المشركين هذه اعظم خصومه تقع على وجه الارض على وجه ما من خصومه حتى الانبياء المرسلون الا وقعت خصومه بينهم وبين اقوامهم في ماذا في قبول التوحيد وعدمه فمن قبل التوحيد صار في صف الانبياء وحق لله تعالى ومن نابذ وعارض صار ماذا مباينًا مخالفًا فيما انتم فيه من في الدنيا من التوحيد والشرك بين يدي الله تعالى كما في سوره القيامه واخر ياسين وغيرهما من السور فالايمان بالبعث والنشور من القبور من جمله الايمان باليوم الاخر بل هو اصله كما مر معنا يعني الايمان الاجمالي لا يصح الا باعتقاد انه ها سيموت وانه سيبعث من قبره وان ثم حساب وجن ونار لو قيل ما هو الايمان الاجمالي الذي لا يصح ايمان اي شخص ما الا به لابد ان نعتقد هذا انه معال يموت ويقبر ويبعث ثم ثم حساب ثم جن ونار ومع ذلك على حسب علمي على حسب وقفي على النص قال رحمه الله تعالى من جمله الايمان باليوم الاخر فان الايمان باليوم الاخر يشمل الايمان بالبعث بل الايمان بالبعث هو معظم ايمان باليوم الاخر معظم يعني اساس لا يصح الايمان الا الا به لا يصح الايمان الا به تحرير اصل الايمان فيما يتعلق بركن السته هذا مهم جدا يعني سيكون فارقا بين مؤمن وكافر ما هو اصل الايمان في باب الملائكه ما هو اصل الايمان في باب اليوم الاخر الرسل الى اخره ثم جمله لابد أن يأتي بها ليست بالصعب ولا تحتاج إلى أن يدرس أربع سنين ولا عشر سنين وإنما يعرفها ويتقنها ويعتقدها ويعمل بمضمونها هذا أمر سهل ولذلك قال هنا وهو الذي معظم الإيمان باليوم الآخر وهو الذي كان ينكره أهل الجهلية أنكر أن تعود هذه الأجساد كما كانت عظامها ولحمها وعصبها وذلك من جهلهم بكمال علمه تعالى وقدرته على كل شيء ولهذا يقرر تعالى بعث الأجساد وا وردها كما كانت في مواضع من كتابي بكمال علمه وقدرته ومن انكر المعاد فهو كافر متدين عن الاسلام فان عالما او جاهلا هذا يدل عليه العقل يعني اجتمع دليل العقل والنقل على اثبات المعاد فمن انكره فهو كافر متدين عن الاسلام قال رحمه تعالى والناس اذا ماتوا يبعثون ليجازى كل بعمله ويختصى لبعضهم من بعض حتى البهائم حتى البهو والدليل قول تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى اي من الارض مبداكم فان اباكم ادم مخلوق من تراب من قديم الارض وجه الارض يعني وفي الارض نعيدكم اي اذا مت تصيرون اليها لذلك يدفن في الارض فددفنون بها ومن أرض نخرجكم يوم البعث والحساب تارة أي مرة أخرى كقول فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخذ قفضة من تراب فألقاه في قبل فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي مرة أخرى هو بعين الجسد ذاته يعود ويرجع ليس تم جسد آخر كما يقول الزنادق أنه ماذا يخلق الله عز وجل جسدا آخر وأما ذاك فهذا ليس قادر علىه على اعادتي هذا باطل وقوله تعالى والله انبتكم من الارض نباتا اراد تعالى مبدا اراد تعالى مبدا خلق ادم من الارض والناس ولده ونباتا اسم وضع موضع المصدر اي انبته انبت ينبت انباتا لذلك نبتا نباتا او لماذا قال والله انبتكم جاء بماذا انبت المصدركم ماذا انبات لكنه وضع ماذا وضع الاسم المصدر مقابل قال ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا أي يعيدكم في الأرض إذا متوا يخرجكم منها بعد البعث أحيان إخراجا يعيدكم يوم القيامة كما بدأكم أول مرة وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم أراد أن يذكر شيئا مما تعلق الإيمان باليوم الآخر عن هذه التفصيل وذكر الأصول قال وبعد البعث محاسبون أي على الأعمال حسنها سنة سيئه والايمان بالحساب والمجازاه على الاعمال من الايمان باليوم الاخر ايضا داخل في اصل الايمان داخل في اصل الايمان باليوم الاخر ومجزون باعمالهم دقيقهها وجليلها صغيرها وكبيره دليل قوله تعالى ليجزئ الذين اساءوا بما عملوا ويرزق الذين احسنوا بالحسنى يجزئ الذين اساءوا يعني بماذا بما عمل وقال اساء وتب الذين يدل على العموم قال تعالى يخبر تعالى انه مالك السماوات والارض الغني عن سواها الحاكم بالعدل خالق الخلق بالحق ليجزى الذين اساءوا بما عملوا من الشرك فما دونهم من الشرك فما دون ويجزى الذين احسنوا وحدوا ربه اعظم الحسنات التوحيد وعظم السيئات الشرك ولما كان مصنف رحمه الله تعالى هنا الشارح يسير على نهجي المصنف رحمه الله اش محمد حنيد يفسر هذه الالفاظ بما حصلت فيه المفارقه وهو التوحيد والشك تابعي لهذا قال وحدوا ربهم وأخلصوا له الطعام بالحسن والجنة فقال لتجزى كل نفس بما تسعى والآيات في هذا المعنى كثيرة نقرد فيها تعالى أنه يجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر قال ومن كذب بالبعث كفر ومن كذب بالبعث كفر لتكذيبه الله ورسوله واجماع المسلمين تكذيبه لتكذيبه الله ورسوله واجماع المسلمين واجماع من نصب اجماع المسلمين والدليل قول تعالى زعم الذين كفروا الا يبعثون كفرهم الله تعالى بانكار من البعث بزعمهم زعم الذين كفروا قال كفرهم الله وهذا بالحق التكفير هذا حق لله تعالى التكفير هذا حقه لله لانه الكفر حكم شرعي لا يحل لك ان تقول هذا كفر ولم يرد ولم يرد فيه نص صح يا اولاد لا يجوز كما انك لا تقول صلاه الظهر صلاه العصر تنقضها على النص كذلك ما يتعلق ببالناقه لا يحل المسلم ان يجعل ما ليس ناقضا ناقضا واذا كان كذلك فالحاذ ان يكون مرد الحكم الى الى الله عز وجل ولذلك المصنف قال كفرهم الله يعني الذي ماذا الذي بين ان هذا مكفر هو الله عز وجل والذي حكم عليهم بذلك من والله عز وجل واذا ان تمثلت امثلت ماذا امثلت تكفير الله تعالى اليه واعتقدت ما, ما امر الله تعالى به هل يريد ان يكون المكفر من هو الله عز وجل قال كفره الله تعالى بانكاره للبعث في زعمهم الا يبعث ودل على ان انكار البعث كفر بل هو من اعظم كفر اهل الجاهليه قال زعم الذين كفروا الا يبعث قل بلا وربي لن تبعثن اي قل يا محمد بلا وربي جواب جواب تحقيقي هكذا اقسم بالله العظيم لتبعثن يوم القيامه هذه الايه الثالثه التي امر الله نبيه ان يقسم برب عزه جل على وقوع المعاد ووجوده وفي يونس ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما انتم يعرضين وفي سبا قال الذين كفروا لا تاتينا الساعه قل بلا وربي لتاتينا والبلاء وربي وربي هذا شاهد الايه ثم لتنبئون بما عملتم اي لا تخبرون بما بجميع اي لا تخبرون بجميع اعمالك جليلها وحقيرها صغيرها وكبيرها قال تعالى نضع الموازين القسطه يوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبا اذا ثم لتنبئون بما عملتم اراد به انشر الى الحساب وذالك على الله يسير سهل هين عليه كما قال تعالى وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد وهو اهون عليه اهون عليه لماذا من, من الخلق الاول من الخلق الاول فاذا كان هذا النوع الانسان في العدم لم يوجد قبل ثم اوجدته الله تعالى من طين وذراريه من ماء مهين ثم جعل هذا تناسل منه فانه لا يعجز ان يعيده يعني لو كان ثم مشقى او عند فانما يكون بماذا في, في الاول لكن الذي سهل عليه الاول وقدر عليه على وجه التمام والكمال اعادته من باب اولى واحرى فانه لا يعرزه ان نعيده وهو الذي ابداهم وبالحديث الذبني ابن ادم لم يكن له ذلك وشتمني ابن ادم ولم يكن له ذلك فاما تكذيبه ايائي فقوله لن يعيدني كما بداني وليس اول الخلق باهون علي من اخره قال رحمه الله تعالى وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين تقال المسألة الأخرى تعلق ماذا؟ بجملة من المعتقدة لسلو الجماعة عندما انتهى مما يتعلق به أصل الثالث ذكر جملة لا بد منها لا بد أن يتعلمها الناس وهو قد ألف هذه الرسالة لعموم المسلمين ليست الإنقاذ صبيب طلبتها بل عامة المسلمين قالوا أرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين أي أرسل الله جميع الرسل من أولهم من أولهم نوح عليه السلام الى اخره محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يدعون الى عباده الله وحده وترك عباده ما سواه مبشرين من اجابهم الى ما دعوا اليه برضوان الله وكرامته هذا محل البشاره بمعنى انهم ان امنوا الاذن الجنه والنجاه من النار وهم منذرين محذرين من عصاهم غضب الله وسخطه وعقابه قال والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين اي ارسل رسلا افعل لي محذوفا ورسلا مبشرين ومنذرين هذا بيان لي وظيفة الرسل لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ولا يقولون يوم القيامة ما أرسلت إلينا رسولا ما أنزلت إلينا كتابا فقطعت حجة الخلق على الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب يعني بمجرد إرسال الرسل وإنزال الكتب قامت الحجة على العبادة قامت الحجة على العلم بمجرد علمه ولو كان في أقاص الأرض وعلم برسول أو كتاب فقد قامت عليه الحجة قامت عليه الحجة قال وإقامة الحجة عليه بإرسال الرسل وإنزال الكتب إقامة الحجة عليه وتبين الحق له و و وركز الفطر في قلوبه وقطعت المعذرة ولم يبقى للناس على الله حجة قال رحمه وتعالى وأولهم نوح عليه السلام بينا أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين وهذه وظيفة جميع الرسل لإقامة الحجة بينا أن أول الرسل هو نوح عليه السلام أولهم نوح عليه السلام كان بينه وبين آدم عشرة قرون كلهم على الإسلام على التوحيد على الفطرة فلما حدث الشرك بسبب الغلوب في الصالحين أرسل إليه وهو أول رسول إلى أهل الأرض بإجماع المسلمين نازع بعضهم بكون آدم عليه السلام هو أول رسول فهذا خلاف ضعيف فآخر محمد صلى الله عليه وسلم هو آخر الرسل إلى أهل أرض الكتاب والسنة وإجماع المسلمين وخاتم النبيين لا نبي بعده قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يخاتم النبيين وثبت عنهم من غير وجه أنه لا نبي بعده هذا معلوم من ديب الضرورة فمن انكرفه كافر وأجمع المسلمون على ذلك واشتهر كذب ومن ادعى النبوة بعده وتعال وأخبر بذلك أنه سيأتي بعده كذبون الدجالون ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي ووقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعيسى بن مريم إذا نزل في آخر الزمان إنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أمته بإجماع المسلمين يعني لا ينزل نبيا رسولا لو كان كذلك لكان ماذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إنما ينزل ماذا حكما عادلا قال رحمه وتعالى والدليل على أن أوله نوح عليه السلام قوله تعالى ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده ان اوحينا اليك يعني يا محمد كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده لو كان ثم من هو قبل نوح لكان ماذا لذكره لكن لما بدا بنوح ثم قال النبيين من بعده دل على ان نوحا هو اول الرسل اي من بعد نوح فهو اول رسول واول نذير عن الشرك قولوا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنا أوحينا إليك بناء على ما سبق من قوله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء أنكروا فقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحن النبيين من بعد وذكر عدة من الرسل أي فقد أنزل عليك كما أنزل عليهم إلى أن قال رسل مبشرين ومنذرين ألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل والابن مردوير بن أبي حاتم عن أبي ذرن قلت يا رسول كم الأنبياء قال مئة ألف وأربعة وعشرون ألفا حد الضعيف قلت كم الرسل منهم قال ثلاثمائة وثلاثة عشر جم غفين وقام تعالى الحجة وقطع المعاذير بإرسال الرسل وإنزال الكتب إذن الحجة قامت بماذا بارسال الوصل وانزال الكتاب. ما المراد بارسال الوصل بمجرد السماع بالرسول ما المراد بانزال الكتب بمجرد السماع بالكتاب لا يلزم من ذلك ان يقف على تفاصيل ما ما ذكر لانه يلزم فرض عليه ماذا انه اذا سمع بالرسول ان يذهب اليه فرض عليه لازم فاذا ترك يريد ان يكون ماذا يكون مفرطا لا جاهلا وفرق في الشرع بين المفرط ها وبين الجاهل بل هذا لا يعذر وكلام اهل العلم فيه في الجاهل والجاهل اذا كان من لم يبلغه رسول ولم يصله كتاب وحريذ النظر في امري هذا الذي يسميه العلماء ماذا؟ باهل فتره اهل فتره قال رحمه تعالى وكل امه بعث الله اليه رسولا من نوح الى من نوح الى محمد فنوح الاول رسول من بني ادم الى اهل ارض وخاتمه محمد صلى الله عليه وسلم وما من امه من الامم ولا طائفه من الطوائف إن لو قد بعث الله فيهم رسولا نعم النص يدل على هذا النصوص واضحة بين تلات الكتاب والسنة وإن اختلفها العلم في ماذا في وجود أهل فترات الفترات هذا بالاعتبار المذكور عند العلم لا وجود له البتة هو أن يوجد قوم بين رسول ورسول ما أدركوا ما أدركوا الأول ولا لحقهم الثاني حينيذن كانوا بين رسولين هذه خرافة علمية وإن اشتارت عند العلم النصوص تتلع على ماذا على أنه ما من أمة إلا وبعث الله تعالى فيها رسول الله عز وجل يقول وقد بعثنا في كل أمة رسولة ويقول وإن من أمة لا فيها لذين قل اختلف فلان وفلان قل لا نعرض هذا على الكتاب السنة إذا هو باطل بل هو خرافة لا وجود له قال إلا وقد بعث الله فيهم رسولا إقامة منه تعالى للحجة على عباده وإضاحة للمحج قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وبعث الرسول كذلك بعث الرسول منه عليه إذا زالت الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسول إذا لم يكن سمى رسول ووجد الناس هكذا خلقهم الله تعالى ولم يرسل إليهم أي رسول حين إن قامت الحجة حجة العبادة على الله تعالى لكن أفسر الرسول ما ترك أحدا إلا وبلغه رسوله قالوا لما كانت الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم كلما هلك نبي خلفه نبي قيض الله لهذه الأمة إمة هدى حفظ الله بهم دينه فقام بهم الحجة على عباده ولا تزالوا إلى قيام الساعة كما اخبر به صلى الله عليه وسلم في قوله لا تزال طائفه من امتي على الحق منصور الى قيام الساعه الى قيام الساعه قال الله تعالى يا امرهم وكل امه بعث الله فيهم بعث الله اليها رسولا من نوح الى الى محمد صلى الله عليه وسلم يامرهم بعباده الله وحده وينهاهم عن عباده الطاغوت يدعوهم الى هذا الذي بعثت به الرسل وهو التوحيد الاسلام العام ودعوتهم كلهم الى عباده الله وحده وترك عباده ما سوى ترك عباده ما سوى هذا قيد داخل في مفهوم التوحيد وداخل في مفهوم دعوه الرسل اجمعين ترك عباده ما سوى اذا لم يترك عباده ما سوى الله تعالى ولو عبد الله تعالى لا ينفعه اذا لا اشكالا قال فزبده جميع ما ارسلت به الرسل هو التوحيد وما سواه من تحريم وتحليل ففروع ولا يؤمر بها الا بعد وجود التوحيد ولا تقبل ولا يرتفت إليها إلا مع التوحيد الذي هو دين الرسل من أولهم إلى آخرهم لأجله خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وخلقت الجنة والنار والدليل قوله تعالى وقد بعثنا بكل أمة رسولا أن اعبدوا الله ويلتنبوا الطوط نبد من عمرين ومثل هذه الآية قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ما أرسلنا إلا هذا حصر بالاعلى درجات الحصر الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني وغير ذلك وغير ذلك من الايات الداله على عظم التوحيد وكل الايتين فيها العموم واضح بل هو نص صريح ان ان اول شيء بدات به الرسل قومهم هو التوحيد وايضا في افراد الرسل جاءت الايات كما قال عن نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وغير ان اول شيء بدا به قومهم ان اعبدوا الله مالكم من اله غيره فهذه دعوه الوصول وزبده الرساله وبه تعرف عظمه شان التوحيد ومعرفتك عظمته بان تصرف همتك اليه والى معرفته والعمل به غايه جهدك هذه الفائده هنا اول ما امر الله تعالى بالتوحيد واول ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ما الفائده فقط هكذا معلومات قل لا مراد به ماذا ان تشتغل به علما وتعلما ودعوه ومحل البحث دائما في ماذا في التوحيد وما ينقض التوحيد ليس التوحيد هكذا كلام فقط الدعوه للتوحيد كلام انما لابد من من عمل قال والى معرفه ما يضاده وهو الشرك ونواقضه وما سواه من انواع العلوم الفرعيه الفروعيه بعد ذلك فيهتم الانسان غايه الاهتمام بمعرفه اصل الدين اجمالا قبل الواجب من الفروع الصلاه والزكاه وغيرها فلا تصح الصلاه ولا الزكاه قبل الاصل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 لا يدعوهم للصلاه نعم لا تعلم الناس الصلاه حتى تعرف انهم على جاده التوحيد على جاده التوحيد قال فلا يدعوهم للصلاه الا من يطيعوه في الدخول في الاسلام فان الصلاه لا تنفع ولا غيرها بدون التوحيد فانه لا يستقيم بناء على غير اساس ولا فرع على غير اصل لا يستقيم الفرع لما صحه الاصل فاذا كان الاصل التوحيد فاسدا فالاصف الفروع ينادي ماذا باطل لا تصح ما أردت لك الذي يصلي بدون طهارة مع قدرتي على الطهارة والأصل والأساس هو التوحيد والصلاة إن كانت هي عمود الإسلام فمع ذلك لم تفرض إلا بعد الأمر بالتوحيد من نحو عشر سنين لذلك على أن الصلاة دون التوحيد والتوحيد أعظم من الصلاة ومما يبين أن التوحيد هو الأصل كونه يوجد من يدخل الجنة ولولا نصلي ركعة واحدة وذلك إذا اعتقد التوحيد وعمل به ومات متمسكا به يعني في معركة أسلم في أثناء المعركة كما حصل زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله اعتقد ما دل لا إله إلا الله ثم قطل مباشرة ما صلى ولا ركعة ها يدخل الجنة يدخل الجنة هذا العصر فيه هذا المراد به ومع كونه ماذا لم يدرك أن يصلي ومع ذلك دخل الجنة لكن لو لم يأتي بالتوحيد ومات لا يدخل الجنة قطع محرم عليه كذلك قال كان يقتل قبل ان يصلي او يموت والصلاه لا تنفع وحدها ولو صلى وزكى وصام لو صلى وزكى وصام ان اذا ارتكب الناقض لا يقال انه يصلي هذا يزكي هذا يفعل ويفعل صح ولا الناس الان اذا اذا وجد الناقض لسيه يتعلق بالشرك والكفر الاكبر الصريح الواضح البين يتعاطفون مع مثل هذه المسائل قال يصلي ها الى اخره هذا لا, لا تصلح تكون حجه في رفع وصف الكفر عنه تب الى هذا قال ولو صلى وزكى وصام اذا لم يعتقد التوحيد بذلك يعرف او يعرف ايضا ما شان التوحيد وما هلك من هلك الا بترك العلم بالتوحيد هذا حق ما هلك من هلك ووقع في النواقل ووقع في الشرك حتى من يعذرون بالجهل الآفي شركيات جهل التوحيد وطعن هذا يجهلون التوحيد مع ذلك هم غفال ليش نجمع بين الامرين فجهلهم بالتوحيد صار سببا في هلاكهم في الدنيا والاخره وما هلك من هلك الا بترك العلم بالتوحيد والعمل به الاثنين بمعنى ان كلا منهما داخل في مفهومه العلم ثم العمل وقد يعلم ولا يعمل لكنه ماذا لا يسيد به شيء لا بد ان نجمع بين الامرين وما دخل الشيطان على من دخل ولا مزق يقول من مزق ولا وقع ما وقع الا من افته قوله يكفي النطق بالشهاده ومجرد المعرفه حتى ان من علمائهم من لا يعرف التوحيد اصلا من علماء الشرك لا يعرف التوحيد أصل وذلك لكونه ابتل بالشرك وعبادة الأوثال وكأثرة الشبهات الباطلة فبذلك خفي التوحيد على كثير من من يدعي العلم لعدم المعرفة به وإلا فمعرفة التوحيد والشرك من أهول ما يكون يعني يسير على من يسل الله تعالى عليه وإلا فمعرفة التوحيد والشرك من أهول ما يكون وأسهله إجمالا كما في زمن الصحابة فإنهم كانوا يعرفون التوحيد والشرك لما قال لا اله الا الله يترك الشرك ويعلم انه باطل مناف للكلمه الاخلاص هذا بسياقه في معرفته قواعد لسان العرب ولهذا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم الى التوحيد وقال قولوا لا اله الا الله تفلحوا قالوا اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجيب يعني عرفوا ماذا انه لابد من ابطال الالهه التي تعبد دون الله تعالى اما المتاخر ما فهموا هذا وأما حين كثرت الشبهات صعبة معرفة التوحيد والتخلص من ضده وكثر النفاق وصار الكثير يقولها ويعبد مع الله غيره فالله المسعاد قال رحمه تعالى ما ذكر فيه خاتمة الآية السابقة فيما يتعلق بالكفر بالطاوت أراد أن يبين ويخدم به الرسالة فيما يتعلق بالركم المتعلق بالتوحيد فمن يكبر بالطاوت ويؤمن بالله قال وافترض الله على جميع العباد الكفرة بالطاغوت والايمان بالله هذا حقيقه لا اله الا الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله قال ابن القيم قال وللاجل ذلك ارسلت الرسل وانزلت الكتب بل الدين امران كفر بالطاغوت وايمان بالله يعني الدين مركب من شيئين لا ياتي بواحد ويترك الاخر ايمان بالله وكفر بالطاغوت ومن كفر بالطاغوت واامن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها قال ابن القيم رحمه الله تعالى والامام محمد ابن ابي بكر ابن ابي ايوب الزرعي الدمشقي المعرب بقيم الجوزيه صاحب التصاريف المقبول وتوفي سنه 1751 قال رحمه الله تعالى معرف ان الطاغوت انه طاغوت قال رحمه الله تعالى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع يعني كل شيء يتعدى به العبد حده اي قدره الذي ينبغي له في الشرع يصير به طاوت وذلك فيما اذا وضع على العابد بانواع الثلاث المذكورات شيء من خصائص الربوبيه او الالهيه او الاسماء والصفات حينئذ يحكم عليه بكونه ماذا بكونه طاوت لان مجاوزه الحد هذا دخل فيه الغلو لكن متى يكون طاوت ان يجب الكفر به فيما اذا وضع للمخلوق او وصفه أو اعتقد فيه ما هو من خصائص الرلوبية فنحتاج حين إذن نعلم ما هي خصائص الرلوبية كذلك خصائص الألوهية وكذلك خصائص الأسماء والصفاء حين إذن يكون ماذا؟ يكون طاوتا هذا الذي عناه ابن قيم الحمد للتعالى بالطاوت بهي بالطاوت قال كل شيء يتعدى به العبد حده أي قدره الذي ينبغي له في الشرق يصير به طاوتا سواء تعدى حده من معبود مع الله وضع للمخلوق ما هو من خصائص الباري جل وعلا فعبده من دون الله تعالى صار ماذا؟ صار طاغوتا قال باي نوع من انواع العباده او متبع في معاصي الله او متبع في معاصي او مطاع من دون الله تعالى في التحليل والتحريم والاتباع والطاعه هنا متقاربان بمعنى لو حلل ما حرم الله او حرم ما احل الله قال او متبع في معاصي الله او مطاع من دون الله في التحليل والتحريم بان كان يحرم ما احل الله ويحل ما حرم الله قال ثم قال ابن قيم فاذا تاملت طواغيت العالم فاذا هي لا تخرج عن هذه الثلاثه قال من معبود طاغوت معبود طاغوت متبوع طاغوت طاعه قال رحمه الله والطواغيت كثير يعني عندنا جنس يعرف وعندنا افراد عرف الجنس بماذا بانهم ما تجاوز به العبد حدا من معبود او متبوع او مطاع ثم هذا وصف بالذهن يحتاج الى ماذا يحتاج الى الى افراد والكفر بهما معا يعني بما يكون باعتقاد في الذن وكذلك في, في الافراد ذكر ان الرؤوس كثيره اختلف ولكن ذكر اشهرها وهي خمسه قالوا طوغنت كثيرا كثيرا اذا عرفت ما حده ابن قي ي بتحقق تبين ان الطواريق كثيره جدا لان المعبودات كثيره لا تنتهي والمطاع من دون الله تعالى كذلك ذي لا ينتهي يقتلم الزمان ليل الزمان قال تبين ان الطواغيت كثيره جدا من بني ادم بلا حصر وذلك ان كل ما تجاوز حده في الشرع صار بخروجه منه وتجاوزه طاغتا قال ورؤسم خمسه هو اي اكبر الطواغيت اكبر الطواغيت من الاستقراء والتامل خمسه ابليس دعنه هو راسهم الاكبر ابليس محرك لهم والولعن في الاصل الطرد والابعاد وتقدم ابليس مطرود مبعد عن رحمه الله ومن عبد وهو راض عبد يعني كل معبود من دون الله تعالى فهو, فهو, طاوته. فهو طاوته. قال ومن عبد هو طاغوت فهو طاغوت قال من عبد وهو راض بتلك العباده الصادره من العابد باي نوع من انواعها فهو طاغوت من رؤساء الطواغيت الكبرائي لكن قيد وهو راض هذا محل خلاف والصواب انه لا يشترط صواب انه لا يشترط بمعنى ماذا اراد ان يحترز عما عبد من الانبياء والصالحين والملائكه مثلا حينئذ هو طاغوت لكنه لم يرضى اذا لا يسمى طاغوتا اذا عبدوا ماذا صح او لا حينئذ نقول ماذا طاغوت ما عبد من دون الله تعالى باعتباري ها العابد ليس مطلقا نحن لا نخبر عن الطاغوت هكذا مطلقا وعيسى عليه السلام طاغوت انما نقول ماذا ان صار جعل عيسى طاغوتا عبدوه ولو كان ماذا ولو كان غير راضي فهو طاغوت لماذا لانهم جعلوه اله مع الله تعالى فهو داخل في الحده اذا وهو راض هذا القيد ليس بجيد لان مخالف للنص وكل ما عبد من دون الله تعالى فإنه يرفع عن قدره فيسمى في الشرع طاوته سواء كان راضيا او لا انما هو باعتبار ماذا باعتبار العابد تماما قالوا من دعا الناس الى عباده نفسه هذا ثالث ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق دعا الناس الى عباده نفسي دع الناس الى عباده النفس ممن يقر الغلو والتعظيم بغير حق كفرعون ومشايخ الضلال الذين غرضهم العلوه في الارض والفساد واتخاذهم اربابا وانشركوا بهم مما يحصل في غيبهم وفي مماتهم وحكي عن بعض ائمه الضلال الزنادقه انه قال من كان له حاجه فلياتي الى قبر وليس غيث بي الزندقه كفر ومن ادعى شيئا من علم الغيب كالمنجمين والرمالين والنحوهين ومن حكم بغير ما انزل الله فوطاؤته كمن يحكم بالقوانين الجاهليه والقوانين الدوليه يعني الديمقراطيه اليوم نسمي قوانين قال بالجميع ومن حكم بغير ما انزل الله سواء كان بالقوانين او بشيء مخترع وهو ليس من الشرع او بلحوظ في الحكم فوطاؤته من اكبر الطوا يعني الحكم بغير ما انزل الله الحاكم قال بماذا في الرؤوس الحاكم الذي يحكم بغير شرع الله تعالى فهو اوطوا وكل حكم بغير شرع الله تعالى فهو كفر اكبر يخرج من المله الا في حاله واحده وقع فيها نزاع وهو القضيه المعينه القضيه المعينه هذه يقولوا فيها ماذا انه يشترط فيه الاستحلال كفرا دون دون كفر اما ما عدا ذلك يعتبر كفرا بل لو حكم شرع الله تعالى عامه الا قضيه واحده سن فيها قانون واحد فقط ثم ماذا سمى كفرا والدوله لا تسمى اسلاميه حينئذ واضح هذا اذا القوانين الوضعيه لا شرط فيها ان يؤتي بجميع ما عندهم لا انما المراد به ان يحكم غير شرع الله تعالى ويتخذ ذلك ماذا قانونا ويلتزمه اذا كان كذلك صار كفرا قالوا رحمه تعالى ومن حكم بغير ما انزل الله بالدليل وقوله تعالى لا اكراه في الدين اي لا تكره احدا على الدخول في الاسلام فانه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج ان يكره احد على الدخول فيه فمن هداه الله للاسلام وشرح صدره ونور بصيرته ودخل في على بينته ومن اعم الله قلبهم وختم على سمعه وبصره فانه لا يفيد الدخول في الدين مكره المقصوره القيله نزلت في عدد من اولاد الانصار ارادوا استردادهم لما اجلت بنو النضير وقيل كان في ابتداء الامر ثم نسخ بالامر بالقتال قال الشيخ تيميه رحمه الله سريع الجهاد على مراتب فاول ما انزل الله فيه الاذن فيه بقوله اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا ثم نزل وجوبهم بقوله كتب عليكم القتال لا يا ولم يؤمر بقتال من سالمه وكذا من هى من هادنه ثم انزل الله في براءه الامر بنبذ العهد وقتال المشركين كافه وبقتال اهل الكتاب اذا لم يسلموا حتى يعطوا الجزيه اليد وهم صاغرون ولم يباح ترك قتالهم وان سالموهم هادنوهم هدنه مطلقه مع امكان الجهاد قال ابن قيم كان محرما ثم ماذونا فيه يعني جهاد ثم مامورا به لما بداهم بالقتال ثم مامورا به لجميع المشركين قال تعالى فاقتلوا المشركين اقتلوا مشركينا حيث وجدتم وقال صلى الله عليه وسلم قاتل من كفر بالله تعالى اذا المراد هنا ماذا اشار الى ان الجهاد انما شرع على على الترتيب ابتدا ان منع اولا ثم اذن ثم بعد ذلك تعين على نظر فيه المقاتل بشروطه المعهودة قال تبين الرشد من الغي أي ظهر وتميز الحق من الباطن والإيمان من الكفر والهدى من الضلال من آيات البراهين الدالت على ذلك لا يكره في الدين المعنى هذا أنه لا يكره على الدخول في الدين لماذا؟ لكون الرشد قد تبين من الغي أي ظهر وتميز حق من الباطل والايمان من الكفر والهدى من الضلال بالايات والبراهين الدالة على ذلك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى اي تمسك بالتوحيد تمسك به بالتوحيد ها هو العروه الوثقى والسمسك بالشيء وتمسك به وامسك اخذ به وتعلق واعتصم وان كان السمسك فيه معنى زائد على ماذا على امسك امسك هكذا تمسك في ماذا في شده تمسك قال اخذ به وتعلق واعتصم العروه الوثقه القويه التي لا تنفك ولا تنفصل فمن تمسك بالتوحيد دين الله الذي ارسل به الرسل وانزل به الكتاب الذي لا يقبل الله من احد دين سواه وصل الجنه بكل حال وهذا معنى لا اله الا الله فان معنى لا اله الا الله كفر بالطاغوت وايمان بالله لن يتحقق له الا ماذا الا بكفر بالطاغوت والرؤوس الخمسه هؤلاء اهم ما يدخل في بالطاغوت قال وإيمان بالله كما تقدم وفي الحديث راس الامر الاسلام يعني راس الدين يعني ايه راس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسلام فمن انتسب الى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وادعى انه من امه الاجابه وقد فقد منه الراس الامر وحقيقته وهو الاسلام فليس من امه الاجابه يعني اذا ادعى انه مسلم ولم ياتي بالراس الذي هو الصلاه او الذي هو ماذ الاسلام الذي ليس من امه الاجابه البت هو كافر ليس به مسلم كل من لم يات ب لا اله الا الله فهو كافر ليس بمسلم قالوا الاسلام هو المله والدين فمن فقد منه فقد كذب وافترى في دعواه لاستجابه لله ورسوله كما ان الحيوان اذا فقد منه راسه فاي شيء ينفع سائر جسده فمن ادعى انه من امه الاجابه وقد فقد منه الاسلام راس الامر واساسه افراذ الله بالعباده فلا وجود لما يدعيه لفقد حقيقه الانتساب قال شيخ الاسلام كل اسم علق باسماء الدين من اسلام او ايمان او غيرهما انما يثبت لمن اتصف بتلك الصفه الموجبه لذلك لا بد ماذا لا بد من حقيقه يتصف بها عباده الله تعالى بالاخلاص هو الاسلام يريد لن يكون مسلما الا بماذا الا بالجمع بين الامرين ان يعبد الله تعالى وحده وان يترك عباده ما سواه كما يدعي انه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو مع الله غيره هذا ليس بمسلم كان يساله قضاء الحاجه وتفريق الكروبات ويزعم ان ذلك قربة الى الله وانه مما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب ولا ريب انه هو المضاد المعاند المعادي للنبي صلى الله عليه وسلم الموقص المستهزئ بدين النبي صلى الله عليه وسلم فاذا كان يقر ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق ومع ذلك يعمل بخلافه فقد عكس الدين والشرع جميعا وخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومرق من الاسلام لا يكون مسلما حيث جعل الشركه توحيدا وزعم ان هذا مما امر به فعطل الدين والشرع جميعا قال وعموده الصلاه هذا فيه ايضا مشان الصلاه وانها من الدين بهذا المكان العظيم وهو ان ما كان من الدين مكان العمود من الفسطاط الخيمه يعني العمود الذي يكون في وسطها فكما ان عمود الفسطاط اذا سقطت سقط الفسطاط وكذلك اذا فقدت الصلاه سقط دين تاركه ولم يبق له دين لانه مجرد ترك الصلاه كفر مخرج من المله تارك الصلاه ولو فرضا واحدا حتى يخرج وقتها من غير عذر شرعي فهو كافر مرتد باجماع الصحابه رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث من أدلة ما اختاره الإمام أحمد غيره أنه إذا تركها كسلا فهو كافر فإن قول عموده الصلاة يدل على أن المراد فعل الصلاة ليس المراد الإقرار بها يعني أن يؤمن أن الله تعالى افترض الصلاة لكن لا يصلي هذا كافر تدل عن الإسلام فإن المبتدى والخبر معرف معرفتان يقتضيان الحصرة قال ماذا عموده الصلاة مبتدى الخبر وأنها وحدها عمود الدين وأما جحد وجوبها فقفر إجماعا يعني كذب قال ليس هناك صلاة اعتبر مرتدا هذا بالاجماع قال وان فعلها كما ان جحد شيء مجمع عليه عند الائمه كفر وذروه سلام الجهاد في سبيل الله ذروه الشيء اعلاه وذروه البعير سلام وهو اعلاه سلامه وهو اعلاه ارفع وهذا يفيد ان الجهاد هو اعلى وارفع خصال الدين وذلك لان فيه بذل المهج التي ليس شيء انفس منها ليس شيء انفس منها ولا يعادله شيء البت فيبذل مهجته ويبذل ماله لظهور الدين وتأييده وجهاد الكفار والمنافقين فبذلك يستحق ان يكون من الدين بهذا المقال قال تعالى يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين جاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار ومساكن طيبه في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وغير ذلك من الايات والاحاديث المستفيضه في فضل الجهاد والحث عليه وهو ركن من اركان الدين ثم قال المصنف رحمه الله تعالى والله اعلم وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم قال ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه النبذه الجليله في غيبها برد العلم الى من هو بكل شيء محيط علما وساله ان يثني على النبي والاله وصحبه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم التسليما كثيرا الحمد لله اولا واخرا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين